مالي حاسه برتبك وبحاله مش عاديه قلته جنن معاك مش عارفه اللي فيا اموت في الدل اشتيبك او خبانيك شويه ده انا وقعاه فيك بجد من كلمه يا دوب بلاقي في حته ثانيه ما بشوفش فيك ايوب وبرقبك ثاني ثاني يزالها تم حروف مش واحده لا يا هو انت ايه يا توم الفرحة مش بيرد الفرحة مش بيرد انا نفس اطير فرحانة جدا جدا